تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها الحصان الرزان التي غار الله لها من فوق سبع سماوات فأنزل براءتها في سورة النور في عشر آيات تتلى إلى يوم البعث والنشور حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام وسئلت أمنا عائشة فقيل لها ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجوراته فقالت كان يمشي في مهنة أهله كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنه التواضع ولين الجانب يقول لأمنا عائشة إني لأعلم إذا كنت راضية عني أو مغضبة قالت وكيف يا رسول الله قال إذا كنت راضية عني فإنك تقولين نعم ورب محمد أما إذا كنت مغضبة فإنك تقولين لا ورب إبراهيم فتبسمت أمنا عائشة رضي الله عنها قالت إي يا رسول الله والله لا أهجر إلا اسمك اللهم صل وسلم على نبينا محمد فالإنسان في بيته يبين منا على حقيقته فالله الله يا من تريد السعادة بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا نجاة ولا فوز ولا كرامة ولا رفعة ولا ظفر ولا توفيق ولا انشراح صدر ولا تيسير أمر إلا باتباع سنته عليه الصلاة والسلام نعم أيها الأحبة فلننظر إلى هديه في بيته ولننظر إلى معاملته لأهله ولننظر إلى زهده وإلى عبادته عليه الصلاة والسلام